رم الجمر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأولىين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأولىين وقوفا طويلة. يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة بدأ مالك وقال إن عمر بن الخطاب إن عبد الله بن عمر كان يبدأ بالجمغتين الاوليين ويقف عندهما طويلة الأوليان أو الأولى والثانية مما يلي مسجد الخيف الجمرة الاولى مما يلي المسجد وكما نعلهن ثلاث جمرات الاولى والوسطى والقصوى التي هي جمرة العقبة فيوم العيد ترمى جمرة العقبة وحدها والايام التي بعده اليومان للمتعجل او الثلاثة لغير المتعجل يرمي الثلاث الاولى مما يلي مسجد الخير ويسمونها الصغر والتي تليها الوسطى والاخيره التي رميت بالامس هي العقبه وينص الفقهاء على وجوب الترتيب في هذه المواقع فلو بدأ في ايام التشريق بالعقبة فالوسطى فالاولى مما يلي مسجد الخيف لا يعتد بالرمي الا بالاخيره التي هي الصغرى وتعتبر الاولى ويساقن في الوسطى فالعقبه وهكذا ينبغي الترتيب في الرمي فكان عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى ومن قبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى الجمرة الأولى رماها ثم أسهل كما في رواية البخاري وغيره أي جاء إلى السهل من الأرض لأن طبيعة المكان في ذلك الوقت كان بطن الوادي وفيه انحدار فاذا ما ترك مكان كان الجمره واسهل الى المكان السهل وترك الموقف لمن يرمي ولا يزاحمه واتخذ مكانا واسعا فسيحا لا يزحمه الناس مدافعون ولا يضيق المكان على من يرمي ويقف طويلا ويدعو حتى قال بعض الناس ربما وقف بقدر ما تقرا سوره البقرة والسنة في المجيء كما سيأتي في جمرة العقبة اتاها صلى الله عليه وسلم راكبا لأنه قادم من المزدلفة على راحلته فقصد إلى العقبة حالا ولذا على ما سيأتي ينبغي أن يأخذ حصى جمرة العقبة من المزدلفة لئلا ينشغل بجمعها عن المبادرة بالرمي لأنهم يقولون رمي جمرة العقبة هو تحية منا ولا ينبغي أن ينشغل عن التحية بغيره فتكون معه الحصيات فيرمي جمرة العقبة حالا ولهذا أتى إليها راكب وهنا مالك يقول إن عمر وابن عمر والخبر ثابت عنه صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمرة الأولى مما يلي مسجد الخير تنحى وتركها وراءه او عن يساره ووقف ورفع يديه ودعا طويلة وهذه هي السنة ثم ينتقل الى الوسطى وكذلك يرميها بسبع حصيات على ما سيأتي بيان كيفية الرمي ونوعه واذا فرغ من السبع الحصيات ايضا اسهل ووقف طويلة ورفع يديه ودع الله سبحانه وتعالى فاذا جاء الى جمرة العقبة رماها وانصرف ولا يقف وجاء في الاثار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة الوسطى اخذ ذات اليسار من بطن الواد والان تشاهدون اذا انتهيتم من الوسطى تجدون طريقا الى اليمين وطريقا الى اليسار تحت الكبر الموجود وتجدون الطريق الايسر منخفض اقل من الخاء جانب الايمن ذاك هو بطن الوادي منه اتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ابن مسعود وجاء وجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ورمى وقال هذا موقف الذي انزلت عليه سورة البقرة فكان مرمى الجمرة الاخيره من بطن الوادي وهل يجزئ رميها من الجهة الاخرى اولا كانت الجمره موجودة وهي كالجبيل الصغير ولربما البعض قد شاهد ذلك ويصعب المجيء من اعلى ورميها ولو قدر ورمى انسان ذلك فلا مانع ولكن الترتيب الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه لما رمى جمرة العقبة من بطن الوادي لم يرجع من الطريق الذي جاء منه بل استدار من ورائها ورجع من اعلى وترك بطن الوادي للقادم ترتيب وتنظيم للرمات او للحجاج لان لا يتصادموا في المجيء والمقابلة لان يكون طريق للاتي ليرمي وطريق للغاجي اذا فرغ من رميه حتى لا تصادم الناس في الطريق فيزدحم كما قال في حق الكعبه لعائشه رضي الله تعالى عنها لولا حدثه قومك بكفر لهدمتها ولك فعلت كذا ولجعلت لها بابين مساويين للارض باب للداخل وباب للخارج اي لا يكون هناك تصادم ولا زحام وهكذا في رمي جمرة العقبة ولو ان الناس نظموا انفسهم في, في رمي الجمار ايام منا لما وجدنا مشاكل ولا سقط اشخاص ولا ضاق المكان باحد ولا توفي اناس ولا دعست كرامه ال... لا الان يفترشونها ويجعلونها منزل ومسكن ويملؤونها بالمياه وبكذا وبكذا مما يتخذ مضرة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى حتى الصلاة التي حق لله على قرعة الطريق لا لنجاسة الطريق ولكن لأنك تغتصب مرفقا عاما ليس لك خاصه مرفق لجميع الناس يمشون منه وأنت تقف تصلي ومن مر تمنعه أن يمر بين يديك هو حق بالطريق منك أنت مغتصب عليه طريقه وتمنعه أن يمر منه لا ينبغي ذلك هذا مكان جعل لهذا النسك فلا ينبغي ان يعتقد مرفقا لسكن اشخاص ويعطل المرفق على عامة الناس وتحصل المضره بسبب ذلك اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نظم عملية رمي الجمار من اول الامر ولو سلكوا هذا النظام الى اليوم لما حصلت هناك اية مشكلة ولم اشتكى احد شيء والذي يهمنا صورة الرمي الواردة عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ومن بعده عبد الله بن عمر ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا لو ان انسانا رمى ولم يخطر بباله ان يدعو ومشى هل عليه شيء في حجه لا يلزمه لا دم ولا تلزمه اعاده ولا شيء ويقول الفقهاء في تفريع ذلك لو ان انسانا نائبا عن غيره وجاء ليرمي رمى عن نفسه فوقف ودعا ثم جاء ليرمي عن غيره او كان يرمي عن غيره في مكان واحد هل يقف عند الرمي عن الغير ام لا يقف بعضهم يقول هو وقف ودعا لنفسه وهنا نائب عن غيره في الرمي وعلى المنوب عنه ان يدعو لنفسه وبعضهم يقول هذا الدعاء وهذا الوقوف تابع للرمي فكما ذُكر عنه في الرمي تقف ايضا وتدعو لك وتدعو له ولعل هذا هو الارجح والله تعالى اعلم نعم كان يقف الجمرتين وقوفا طويلا حتى يمل القائم معه هو لا يمل لأنه يدعو الله لأنه يناجي ربه لأنه يسأل الله سبحانه وتعالى وهنا مناسبة الدعاء إذا تتبع الإنسان أبواب الدعاء يجد أن وذلك كما يقولون في بعض أسبابه هناك من يقول ان إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت وقال ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا جاءه جبريل عليه السلام وأخذ بيده وجاء به إلى الصفا والمر وقال هذا السعي وجاء وخرج به إلى منى وقال هنا الرمي هنا الرمي هنا الرمي وجاء زلف به إلى المزلف وقال هنا المسعر الحرام ومضى به إلى عرفات وقال هنا عرفه هل عرفت وسميت عرفات وهناك من يقول لا سبب رمي الجمار لما رأى الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تلك الرؤيا العظيمة وقصها على ولده وامتثل ولده إلي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين خرج الأب بولده وهنا إذا نظرنا يا إخوان قضية طويلة أو مبدأ عظيم در الوالدين طاعه الله امتثال الولد مع ابيه أمور لا يستطيع إنسان أن يحسيها ولا يعبر عنها شيخ لم يعطى الولد إلا بعد الثمانين من عمره ثم لم يترك بين يديه هناك في الشام فيقاله اذهب به عنا فأرى ما جدد فيأتي به بأمه دواد غير ذي زرع مكان قفر ويتركه ويرجع لا حول له ولا طول وتمسك هاجر إلى من تدعنا يقول لله الله أمرك بهذا نعم أمرني إذن اذهب فلن يضيعنا الله ويذهب ويترك ولده وأمه في واد غير ذي زرع ولكن وديعة عند الله عند بيتك المحرم يترك الولد يشب الولد ويكبر ثم بلغ الحلم ثم نهض يؤمر بأن يبني البيت ويساعده ولده معه ويرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل ربنا تقبل منه بعد ما فرد جاله غلام يمشي معه غلام حليم حق عليم هنا حليم يقول اذبحه يا سبحان الله ما جال إلا بعد ما شاب ثم ما اختركوا ليه حتى تقرعيني به ثم حتى جاء يبدأ خيره قل اتباحه مرحب على العين والراس جيه طاعة أكثر من هذه فيأخذ الولد ويمضي ومعه السكير يقولون هنا يأتي الشيطان وعند جمرة العاقب بعدما ابتعدوا جاء للمكان خلاص ما دقي الله يا ابراهيم أنت تعجلت في الموضوع ما قلش اترك لو تأنيت حتى يأتيك الوحي عيانا لكن لمجرد رؤية انتظر دام الأمر حقيقي سيأتيك جبر حتى يجي الوحي فيأخذ الحصى ويحسبه بها ويغوص في الأرض ويمضي المكان قريب يرجع ثاني مرة اخرى ويروح لهاجب انت سيبدي ولدك مع الشيبة هذا فين انت فين رايح لا مادر مع أبيه رايح يذبحه قال بأمر مين ما هو ذبح اللي كان بأمر من الله إن كان بأمر من الله فلا حاجة لي وتأخذ الحصى وتحسبه جاءت لي انت أنت نفسك رايح فين قال مع أبي قال تدري ليش قال نعم الذبح الذي أمر به قال تطاوئه إلى هذا الحد التمهله حتى يأتي الوعد يأخذ الحصى ويرمين لأن إسماعيل علم أن رؤيا أبيه وحي لأنه في الجواب قال يا ابا تفعل ما إيه ما تؤمر يعني اعتبر الأمر المنام وحي كما قال صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي هذه عامة كما جاء في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمره لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين إلى آخره رأى بأنه آت البيت فأخبر اصحابه فخرجوا لكن صدهم المشركون قالوا فين هذا الخبر جاءت القرآن ويصدق نعم لقد صدق الله ولكن فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا كمن تدريد فحينما يصدق هذا الخبر في هذه الأسباب أو كذا جعلت كل أعمال قضية إبراهيم من اول مجيئه ورفعه القواعد من البيت وكل خطوة خطاها في تلك الاماكن جعلها الله نسكا فهاجر حينما تسعى بين الصفا والمروه تطلب ماء سعيا وركنا في الحج عندنا وقال صلى الله عليه وسلم اسعوا فان امكم هاجر قد سعت من قبل والطواف بالبيت وزمزم والسزام المقام والسلام الحجر والمجيء ورمي الجمار والفدي للهج التمثل والوقوف بعرفه والوقوف عند المشعر الحرام وكل ذلك أنتاكم في مناسك الحج فإذا جاء الإنسان للحج وخطر بأقدامه وخطى تلك الخطوات وشاهد تلك المشاهد وأدى تلك المناسك فلك أنما أعاد تاريخ الدعوة من أول اساسها من أب الرسل إبراهيم عليه وعن أبينا الصلاة والسلام الذي انتقلت به الدعوة بولده إسماعيل من أرض النبوات كما يقال عن بني إسرائيل إلى هذا الموت المبارك إلى هذه الأمة التي صلحت واختيرت لأن تحمل الدعوة ورسالتها إلى العالم كنتم خير أمة أخرجت للناس لأن بني إسرائيل مثل الجزر التي حفنت لم تعد صالحة لحمل الدعوة ولا المضي بها. كان موقفهم قتل الأنبياء أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فطريقا كذبتم وطريقا تقتلون فمتى تتم دعوة عندهم ومتى يتقيم لهم رسول انتهى الأمر منهم لم يعودوا صالحين للدعوة فنقل الله الدعوة لهذه الأمة لتحمل رسالتها للعالم كله وهكذا فإذا جئت لرمي الجمار ووفقت ومن ومما يمكن أن يقوله قائل استنتاجا لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في منى بالجمار كان يوم ثامن في منى وهو في طريقه الى المزدلفه لماذا لم يرموا الجمار في اليوم الثامن لماذا لم يكن مقامهم من خامس وسادس وسابع في منه ويرمون الجمار في منه ويكون بعد النزول من عرفات لو تامل انسان وقال ان سبب هذا الرمي ومحاوله الشيطان الحيلوله بين ابراهيم واسماعيل وتنفيذ امر ربه اي تعطيل تنفيذ اوامر الله وانتصر الحق على الباطل وخطئ الشيطان وظفر ابراهيم عليه السلام فان الانسان حينما يذهب إلى عرفات قبل أن يصل إلى عرفات هو محمل بكل تبعات حياته وما جره عليه الشيطان في ذنوبه وخطاياه من أول تكليفه إلى ذلك اليوم إلا من رحم الله بتوبة أو استغفار أو غير ذلك فإذا ما جاء وطاف بالبيت طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروى وعات تلك اللحظات في إحرامه بين يدي الله سبحانه وفي حرم الله وجوار بيته فهناك تنظفا في ما وتهيأ روحيا لأن يقف في ذاك الموقف العظيم يكون أهلا لأن يتجلى الله لأهل الموقف ويباهي بأهل الموقف ملائكة السماء يا عبادي هؤلاء يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوا شعثاً غبراً ماذا يريدون؟ يا ربي انت اعلم بهم يرجون رحمتك ويخفون عذابك اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم افيض مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه في تلك اللحظات يكتسب الحاج طرباً بربه ويكتسب الحاج قوة بالله ويتخفف من اثقاله وينطلق من قيوده التي كبله بها الشيطان، ويفك زمام الشيطان لأحتنكنه وذرية ويصبح طليقا عبدا لله خالصا فإذا ما جاء إلى مقر الشيطان كما يقال أو إلى المكان الذي حاول الشيطان أن يزحزح إبراهيم عن أمر ربه وكم زحزح الإنسان عن مواقفه وعن الصراط السوي. هناك كانه يقول ها انا اليوم قد تخففت مما اثقلتني وها انا اليوم قد انطلقت مما قيدتني وها انا اليوم في موقف القوه الذي يعلن عليك الحرب بسم الله الله اكبر اذا حينما تذكر الانسان هذه النعمه ويرمي الجمار من حقه ان يقف طويلا حقا من حقه أن يشكر الله كثيرا حقا لتلك النعمة التي امتنى الله بها عليه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون وهكذا عبد الله بن عمر وغيره إذا رموا الجمرتين الاوليين وقفوا طويلة لأنه شكر للنعمة لأنه تحدث بفضل الله عليهم أن أتم عليهم هذا العمل وامتن عليهم بالوقوف وجاءوا عند المسعر الحرام وجاءوا الى رم الجمار انها نعمه عظمى امتن الله بها عليهم اذا يذكرون الله طويلة يدعون الله طويلا حتى يمل القائم كما يقول مالك رحمه الله والله سبحانه وتعالى اعلم قبل الله عبد عمر رضي الله عنهما كان يقف صفا طويلا يذكر الله ويصلي ويحمده ويذكر الله ولا يقف عند جمرات العقد وهذا الذي عليه سلف الأمة وآخر ما شاهدنا في ذلك ثم أحججنا مع ولدنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى علينا وعليه كنا كثيرا يعني أبناؤه وإخوانه ومن معه فعلا نمل والبعض مننا قد يجلس بطول وقوفه رحمه الله عندما يرمي الجمرة الأولى ويقف طويلا وكذلك عند المروة عند الشوط الأخير يقف طويلا حتى بعض الإخوان يجلس حتى يفرغ الشيخ من دعائه نعم. ولا يقف عند جمرة العقبة. ولا يقف عند جمرة العقبة. المانع من هذا إيش؟ ليس أن جمرة العقبة لا يدعى عندها ولكن لمضيق المكان. فإذا تزحزح جانبا آخر وأراد أن يدعو لا يقف في ذاك المكان. الدعاء من حيث هو مشروع ولكن لا يقف في ذاك المكان لأن الرسول لم يقف ولأن المكان يضيق في ذلك المحل.